بعض التفصيل المتعلق بهذه الجزئيه فذكرنا ان احكام ان احكام القران تدور حول العبادات والكفارات والمعاملات واحكام الاسره واحكام العقوبات الدافره وانتهى بنا الحديث الى العلاقه بين الحاكم والمحكوم والقران الكريم بين في قواعده علاقه الحاكم بالمحكوم وخلاصه ما تذكره الايات القرانيه في هذا المقام خمسه اسس اولها العدل وقد صرحت ايات كثيره في القران الكريم به وتقدم الحديث عنها والعدل القراني هو عدل الحاكم مع المحكومين وعدل الرعيه مع الراعي وعدل الناس فيما بينها وهو يقتضي المساواه المطلقه في تطبيق الاحكام القرانيه فلا يعفى شريف من عقاب ولا يعفى الحاكم مما يطالب به المحكوم فالحاكم كسائر الناس في الواجبات والحقوق ليس له حق فوق حقوقهم وليست ذاته مقدسه ويقتضي العدل القراني ما يسمى العداله الاجتماعيه وهو ان يمكن كل انسان من اسباب الحياه ولذا كان حقا على الاقوياء ان يحموا اضعفا وكان حقا على الاغنياء ان يطعموا الفقراء والنصوص القرانيه في ذلك متضافره ويقتضي العدل القراني ان يمكن كل انسان من الفرص التي يستطيع معها ان يبذل كل وجوه نشاطه التي يقدر عليها ما دامت في دائره الحلال الطيب النافع فان تخاذل عن العمل فعليه تبعات تقاصره فان السماء لا تنثر ذهبا ولا فضه ومن ثم امر الله عز وجل العباد بالضرب في الارض والسعي على أرزاقهم بل حتىهم على لانتشار بعد قضاء صلاة الجمعة خشيت أن يركنو إلى التعبدي الذي يقودهم إلى الفقر والتخلّف ونحو ذلك بحجة أنهم يتعبدون ونحو هذا والعدل القرآني يرفض المساوات المطلقة بين الجزاء والعمل فكل عامل ينال ثمرات عمله لا يبخس منها شيء فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الاساس او الاساس الثاني في العلاقه بين الحاكم والمحكوم في حكم القران الكريم هو الشوره فقد امر بها القران الكريم قال تعالى: وامرهم مشوره بينهم وقال سبحانه وتعالى امر النبي نبيه صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ثم ان القران لم يبين وسائل الشوره كما لم يبين وسائل تحقيق العداله بل ترك ذلك لتقدير الناس لينتهجوا احسن الوسائل التي توصلهم الى المطلوب على الوجه الاكمل ولان وسائل الشوره تختلف باختلاف الجماعات وباختلاف احوال الناس وباختلاف العصور وهذا يدل على مرونه الشريعه واتساعها لاستيعاب جميع حاجات الناس ما كان منها موجوده وما سيستجد منها فيما هو ات من احوال الناس وايامهم الا اننا نشير الى الفارق الشاسع بين ما يسمى بالديمقراطيه المزعومه وبين الشوره فالشوره هي اخذ اراء اهل الحل والعقد اهل العلم الذين لهم نظر وتبصر اطلاع على احوال الناس وربطها بدين الله عز وجل بعيدا عن اراء الهمج والرعاع من الذين لا يفقهون شيئا ولا يقدرون مسؤوليه ولا يعرفون عاقبه ثم ان الشوره تنتهي الى الحاكم او المسؤول ليأخذ من اراء اهل الحل والعقد ما يتناسب مع شرع الله عز وجل ونهج نبيه صلى الله عليه واله وسلم ولو كان بخلاف راي الاغلبيه في ثوارق كثيره يمكن الرجوع اليها في كتاب الديمقراطيه في الميزان ونحو ذلك قال الاساس الثالث الذي تقوم عليه العلاقه بين الحاكم والمحكوم ان يتجه الى الاصلاح والعمل على كل ما فيه مصلحه ان يتجه الى الاصلاح والعمل على كل ما فيه مصلحه المسلمين وقد وصف الحاكم الصالح والحاكم الفاسد في ايه قرانيه ساميه قال سبحانه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ادى الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهدد الحرف والناس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذك العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بأس المihad ومن الناس من يشري نفسه بطغاء مرضاة الله والله رأوف بالعباد الأفاس الرابع من اسس الحكم الاسلامي التعاون بين الحاكم والمحكوم والتعاون بين المؤمنين بعضهم مع بعض قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ودعا القران الكريم الى الصلح بين المؤمنين وبث روح الموده والاخ فقال سبحانه اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وبث مع الموده والتآخي الرحمه والرفق ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشق عليه وقال صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمه الا من شقي الاساس الخامس من أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم حماية المجتمع من الرذائل وحماية الأموال والأنفس والأعراض والدين وذلك بإقامة الحدود والانتصاف من الظالم للمظلوم وغير ذلك مما شرعه القرآن الكريم من عقوبات وقد أشرنا إليها سابقا. هل هي أسس العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ لنعتي الى معامله المسلمين لغيرهم وغير المسلمين ينقسمون الى ثلاثه طوابق اما ذميون واما معاهدون واما محاربون ولكل منهم احكامه الخاصه به يرجع اليها في كتب الجهاد والاماره ونحوها من كتب السنه وكتب الفقه هذا ملخص يتعلق باحكام القران الكريم وكيف ذكرها على سبيل الاجمال تاره وعلى سبيل التفصيل تاره فيما لا يمكن استيعاب علله وحكمه لننتقل بعد ذلك الى مسالتين لم يتعرض لهما المصنف الاولى دلاله الفاظ القران الكريم على الاحكام الفاظ القران الكريم دلت على الاحكام من حيث الجمله اما بصيغه الطلب المباشر الامر او النهي تجد كثيرا من الفاظ القران الكريم افعلوا كذا او لا تفعلوا كذا ان الله يأمر بكذا وينهى عن كذا فهذا نسميه طلب مباشر امر او نهي وان بالخبر المفيد للحكم الشرعي كقوله تعالى كتب عليكم الصيام واحيانا يكون ببيان ما يترتب على الفعل او الترك من ثواب او عقاب ده الاول في عندنا امر او نهي او فيه خبر يبين الحكم كتب عليكم الصيام احل الله البيع وحرم الربا لا جناح عليكم ان تفعلوا كذا او كذا ونحو ذلك فهذا خبر يعرف الحكم منه بدلاله هذا اللفظ وقد يكون معرفه الحكم ببيان ما يترتب على الفعل او الصرف فان كان ما يترتب على الفعل ثوابا علم ان هذا الفعل ايه مشروع وان كان يترتب عليه عقوبه علم انه ممنوع والعكس بالعكس ومن المصنفات الجامعه في هذا الباب كتاب الامان في معرفه الاحكام للامام العز ابن عبد السلام عليه رحمه الله تعالى الامان في بيان او الامان في بيان احكام او في بيان ادله الاحكام الامان في بيان ادله الاحكام للعز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى هذه مساله المساله الثانيه كيف تستفاد الأحكام من القرآن؟ كيف تستفاد الأحكام من آيات القرآن الكريم؟ نقول الآيات الدالة على الأحكام في القرآن نوعان. النوع الأول ما جاء بالحكم صراحة ك الذي يستفاد من سوره البقره والنساء والمائده والنور والاحزاب والطلاق والتحريم وغيرها من سور القران الكريم تجد ايات نصت على الحكم بوضوح وصراحه لا يحتاج معهما امرئ الى اعمال عقله او قضح ذهنه او نحو ذلك يعني لما قام الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا هذا صريح في دلالته على حل البيع وتحريم الربا لما يقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره واضح ان المراه اذا مات زوجها تنتظر اربعه اشهر وعشره ولما يقول الله عز وجل واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فعلم من ذلك ان المراه الحامل عدتها تنتهي بوضع حمله وهكذا فاقول مثل هذه الاحكام دلت عليها الالفاظ صراحه النوع الثاني ما يؤخذ بطريق الاستنباط يبقى نوع يعرف بالدلاله الصريحه واخر يعرف بالاستنباط وهذا قسمان القسم الاول ما يستنبط بالتدبر لنفس الايه يعني الفقيه يتدبر ايه واحده فيخرج منها بالحكم الشرعي الصحيح مثال ذلك استنباط صحه صوم من ادركه الفجر وهو جنب منين من اين استنبط العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحكم من قول الله تبارك وتعالى فالان باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر فجعل غايه اتيان المراه والاكل والشرب ماذا و طلوع الفجر طيب لو انه باشر زوجته حتى طلوع الفجر فلا بد انه سياتي عليه وقت وهو جنب حتى يغتسل وهذا ما دلت عليه السنه الصريحه من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصبح جنوبا من جماع ويستكمل صومه صلى الله عليه واله وسلم هذا قلت يبقى التدبر في ايه واحده يستخلص منها الحكم الشرعي المناسب القسم الثاني التدبر في ايتين او اكثر فيجمع بين مدلول الايتين ويخرج منهما بايه بحكم واحد مثاله ذلك ما ذهب اليه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه من ان اكثر او من ان اقل مده للحمل هي سته اشهر من ايتين وهما الاولى قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا والایه الثانيه والوالدات يرضعن أولادهن حوالي كاملة ثلاثين شهر اطرح منهم أربعة وعشرين الباقي ست فارتفع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا الرأي من علي رضي الله تعالى عنه واستحثنه وهو جدير بذلك ونحوه ما استنبته الصديق رضي الله تعالى عن في تأويل الكلال ففسر الكلال بأنه من لا والد له ولا ولد لا أصل ولا فرع من إل من آيتين أيضا في صورة النساء الأولى قوله تعالى وإن كان رجل يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس واخر ايه في سوره النساء فيها يستفتون تقول الله يوفيكم في الكلاله ان امرؤ هذا ليس له ولد فيبقى الايه الاولى نفت الوالد والاييه الثانيه نفط الولد فباجتماع الايتين يبقى الكلاله من لا والد له ولا ولد وهذا استنباط جيد ربما خطا على بعض الناس بل على بعض الصحابه كما خفى على عمر رضي الله تعالى عنه وبينه له الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا فيما يتعلق ب استفاده الاحكام من القران اما بطريق الدلاله الصريحه من ايات الكتاب واما بطريق الاستنباط سواء من ايه واحده او من الجمع بين ايتين فاكثر والنوع الثالث الاقرارات والاقرار اما ان يكون بالتلاقي على الفاعل كما قال تعالى ففهمناها سليمان وقد يكون بالسكوت فما سكت القران عن تاييده وعن رده ولم يتبين من السنه الصحيحه ان الحكم بخلافه فهو حجه على الراجح يعني القران اورد شيئا ثم سكت عنه لم يصرح بقبوله ولم يصرح برده ولم تافه فهذا حجه على الراجح مثال ذلك ماحتج به جمهور الاصوليين على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه من اين هذا احنا قلنا الاقرار الله عز وجل عندما خاطب الكفار بقوله ما سلككم في ثقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فاجتمعت عليهم اربع سوئات الاولى ترك الصلاه والثانيه عدم السعي لاطعام المساكين الثالثه الخوض مع القائضين وهذا قد يكون مع القائضين باللمز والهند والسخريه والاستهزاء وقد يكون مع الكافرين فيما يقولون فيشمل الكبائر ويشمل الكفر والشرك ونحو ذلك ثم وكنا نكذب بيوم الدين وهذا اصل الكفر طيب لن نرتب الله عز وجل العقوبه او لما ذكر هؤلاء ان العقوبه نزلت بهم بسبب هذه الاشياء علم منها ايه انهم مخاطبون بها وحده الطيب كيف يخاطبون بالصلاه واطعام المساكين وهم كفار اصلا فنقول هذا بالضبط ك المحدث يكلف بالصلاه تصح منه الصلاه لو صلى وهو محدث لا تصح الصلاه ولكنه مكلف بايه مكلف بالصلاه وبتحصيل شرط قبولها وهو الطهاره كذلك الكافر نقول هو مكلف بالصلاه ومكلف بتحصيل شرط قبولها وهو الاسلام ولذلك الله عز وجل ذكر عنهم قوله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسد فهم بسبب كفرهم معذبوه ومعذبون كذلك بسبب اشدادهم بسبب افسادهم فدل ذلك على انهم مخاطبون بفروع الشريعه للصلاه وصوم وزكاه وتحريم زنا وربا واكل المال بالباطل ونحو ذلك يستوون مع المسلمين في هذا حتى اذا ورد القيام فانهم من يفعلون ذلك فيتضاعف عليهم الوزر وزر الكفر ووزر ترك الواجبات والوقوع في المحرمات وهذا في الحقيقه ما كان يؤمن به صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من استباحه بعض الاشياء التي كانوا يفعلونها ولم يأت القرآن بمنعها أشياء كانوا يفعلونها ولم يأت القرآن بتحريمها أو منعها فاستدل بسكت القرآن الكريم على هذه الأشياء على تحريم على حلها وإباحتها ومن ذلك قول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل معنى الكلام إيه؟ إنه لو كان العزل من نوع وهو أمر لا يمكن أن يطلع عليه بشر إلا الرجل مع زوجة فقف فلما سكت القرآن عن صنيعهم هذا. علم انه جاء ولكن نحذر من التمادي في المغالطات السياسيه والفقهيه التلفيقيه التي تدندن بما يريده ارباب السياسه وعملاؤهم يقولون بان العزل كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعزل كانت طريقه او الوسيله المتاحه لتنظيم النسل ولم ينهى النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم ينهى القران عن ذلك ونقلنا ولكن هذه حالات استثنائيه لا يصلح ان تكون تشريعا عاما للامه بنمذا لانها خارجه عن الاصل الذي دعا اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو تزوج الودود الولود فاني مكافر بكم الانبياء يوم القيامه فالاصل زياده نسل المسلمين ولا يقال بان زياده نسل المسلمين تؤدي الى فقرهم وحاجتهم الى غيرهم ونحو ذلك لقله مواردهم هذا في الحقيقه اما جهل بالواقع واما تجاهل للحقائق اما جهل بالواقع لان هذه اليابان والصين وامثالها بالبلايين ولم يشكو فقرا ولا حاجه بسبب كثره الناس واما تجاهل الواقع فان نسمع كثيرا منهم يقولون بان الموارد قليله اي موارد اللي قليله انظروا الى الوارد والصادر فيما تنفق اموال الدوله وكيف تنهب نهبا منظما اساله كوره وما ينفق عليه سالوا المسارح والتمثيليات والحفلات الراقصة والصاخبة ولحن ذلك وما ينفق عليه. يعني بلغني في ما يسمى بشم النسيم إن كانت فيه حفلات بتقام أقل لمطرب خد في الليلة سبعة وعشرين ألف دولار. ده يعني الليلة طبق عشرة واللحظ سبعة وعشرين ألف دولار. ده واحد في ليله راس السنه بلغ راتب احد الممثلين 130000 دولار في الليله استغرب ما عندهم يعني بالملالين يعني ما اعرفش مدرب الكوره اللي بيجيبوا فريق مين ولا فريق مين بياخد كام 1000 دولار في الشهر الى اخره فعندما نتكلم عن قله الموارد لا بد ان ننظر في هذه المساله ثم انهم اليوم عندما يتكلمون عن تنظيم النسل هل هو التنظيم الذي اقره الشرع الشرع لا ينكر التنظيم ولكن هل يدخل في مسمى التنظيم ان يكون الرجل عنده مثلا 40 سنه واخر اولاده من 10 سنوات مثلا يعني اخر اولادي وهو ابن 30 سنه واليوم عنده 40 سنه ويقول انا بنظم الناس كل ده عشان تنظيم ناس يعني الولد ما شاء الله اصبح راجل كان ممكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل معركه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرد من دون ال 15 عام لكن كان ممكن يخرج وراها فهذا يقول انا بنظم ناس نظمت ايه يعني لو قلنا بتنظيم النسل يمكن ان يكون بين الولد والولد 3 سنوات سنتين حمل وسنه سنتين رضاع وسنه حمل يبقى هذا هو التنظيم اللي اشار اليه القران ولا يستنكره احد من المسلمين اما ان يكون 2 فقط حياة مش عارف اسرة صغيرة حياة افضل كفاية 2 لو بقوا 3 يبقى كده تجاوز لو بقوا 4 انت هتعملهم سبحة ومثل هذا الكلام هل يصح هذا مع انه قد ثبت في صحيح مسلم الحديث جزامه بنت وهب رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العجز فقال هو الوعد القطي والوعد القطي هذا لا يمكن ان يذكر لا يذكرونه وانما يتشبثون بحديث جابر كنا نعذل والقران ينزل فهذا باب وذلك باب ولا تضرب ادله الشرع بعضها ببعض ولكن يجمع بينها ان العزل اللي قصده جابر رضي الله تعالى عنه هو العزل الشرعي اللي هو توسيع المده بين الولد والولد الاخر لتحسن تربيته ويستقيم عوده ونحمد الله في ثلاث سنوات لو بقى اربعه ما يجيبوش عن كده مثلا الا لامور خاصه بالمراه قضع في جسدها أو مرض نزل بها أو نحو ذلك بما يرجع فيه إلى الأطباء الثقات إنما القول تنظيم هو في الحقيقة تحديد فيعني هذا من باب الخلق والخطأ على الشريعة والشريعة مبررة من نذل هذا وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة مقصود في مسألة العزل ولكن أقصد مسألة ما سكت القرآن عنه مما ذكر من, أحكا من أحكام عمل بها اخرون في مساله شرع من قبلنا ان شاء الله تعالى قال المصنف مساله تاخير البيان يراد بها ان الله تعالى حين شرع الشرائع كامه به بالصلاه والزكاه والصيام والحج وغيرها امرا مجملا كقوله تعالى اقيموا الصلاه واتوا الزكاه فهل يتصور أن يأمر بذلك من غير بيان لمراده بما أمر صفته وأحكامه؟ فها هنا مسألتان أصوليتان تتصلان بالكتاب والسنة جميعا. قلنا بأن القرآن كثيرا ما يجمل الأحكام وتعت السنة بالتبصير. فهل يتصور تأخير البيان؟ إنه قبل أن يكلف بأدائه. لماذا سيأتي بيان ذلك إن شاء الله؟ قال: لأنه تكليف بمجهول. لو قلت نصلي، وما بينت له صفة الصلاة، ولا مواعيد الصلاة، ولا نحو ذلك. يبقى ده تكليف بمعلوم ولا بمجهول تكليف بمجهول وذلك غير مقدور عليه وسبق احنا بنتكلم قبل كده في شروط التكليف بالفعل ان لابد ان يكون معلوما للمكلف فلولا لم ينزل غير قوله تعالى اقيموا الصلاه لما امكن المكلف ان يعرف كيف الصلاه يترتب على ذلك ايه إما فرق الأمر وإما الاختلاف في تصبيحه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له جبريل في أول ما أتاه بالغاب قال له قرأ عمل قرأ ما قرأ ولكن قال ما أنا بقار أقرأ إزاي وأنا أمي لا أقرأ ولا أتوق قال ما أنا بقار. إذًا هنا أقول إذا كلف شخص بأمر ما. ولم تبين له كيف يؤديه حاجه من الاثنين اما انه يترك هذا الامر لانه لا يعرف كيف يطبقه واما انه يطبقه بما بدا له واما ان يطبقه بما بدا له فهذا يطبقه بطريقه وذاك يطبقه بطريقه وثالث يطبقه بطريقه ثالثه ورابعه وعاشره وهكذا وعند اذن يقع الاختلاف والشرع جاء ليجمع ام جاء ليفرق جاء ليجمع نعم فلا يجوز ترك الامر ولا يجوز الاختلاس في ادائه فكان من رحمه الله عز وجل بنا انه ما ترك بيانا نقترض علينا ولا أخر بيانه عن وقت الحاجة إليه بل بين كل حكم مجمل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وامتن على المسلمين بقوله وما كان الله ليضلل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقوون ولهذا قلنا بأنه لا تكليف إلا بشرع ولا حكم قبل ورود الشرع لما نزل قوله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم اشفق الصحابه على انفسهم بسبب استغفارهم لآبائهم وامهاتهم المشركين طيب الايه قالت ايه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا على قرب سمحنا كنا بنستقر لهم يبقى هلكنا كده فنزلت الايه وما كان الله ليضل قوم بعد اذهابهم حتى يبين لهم ما يتقون طيب يعني ما حصل قبل ذلك انتم غير مؤاخذين به لانه في حكم البراءه الاصليه ليه لان الحكم لم يكن قد ورد بعد وطالما ما وردش الحكم يبقى ما فيش تكليف نعم قال ابن سمعان رحمه الله لا خلاف بين الامه في مناع تاخير البيان عن وقت الحاجه الى الفعل ولا خلاف في جوازه الى وقت الفعل يبقى ها هنا امران الاول لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه بل من فقه الم اذا ساله سائل وقد سار في سؤاله عن بلوغ ما ينجم ان يجيبه ولو لم يساله ازاي مش احنا بنقول من ادب الفتوى ان يكون الجواب على قدر السؤال حتى لا يتشعب الامر على المستفسي فيضل فهمه هو ده من ادب التقوى اه ولكن احيانا السائل يعجز عن بيان مراده ما يعرفش يسأل او يسال عن جزء ويهمل جزء ايه جزء اخر فتقهل مبتهن ان يجيبه على ما يحتاجه وان لن يسال عنه مثال فال الصحابه الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اننا نركب البحر ومعنا الماء القليل فإن توضعنا به عطشنا اف نتوضا بماء البحر سالوا عن ايه سالوا عن الشرب فقط طيب اللي راكب البحر ده مش هيحتاج اكل هيحتاج اكل فسالوا عن قسط وغسلوا عن ايه قسم اخر ولا حياه للمرء الا بهما جميعا شرب واكل والانسان اللي ينفد شراب ممكن ينفد فعام فلما سالوا عن الشراب فقط اجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراب وعن الطعام فقال لهم خلوا الشرب ذلكوم وان ماء البحر فهو الطهور ماء اضبوا به كما شئتم ثم الحل ميته مع انهم ما سالوش عن الموت لكن في تلازم بين الاكل والشرب فهم قصروا في السؤال عما يحتاجون اليه ورغم هذا اجابهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجة لما جه اعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب وسالوا عن شرائع الدين عمل ايه نزل وبين له كيف يصلي ثم صعد المنبر واكمل خطبته ليه لان الاعراب كما وصفهم الله عز وجل بقوله الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله على رسول قد ينفر هذا الاعرابي اذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه اصبر حتى انتهي من خطبتي ويولي ينفع لا يصلح حاجة. فعندئذ لا بد من مراعاه حال المستفي ممكن واحد جاهل بحب يأتي مثلا بعد الموضوع ويقول لك زمن زم مثلا فالبعض يحتد ويشتد من مثل هذا الموضوع يقول له ما وردش ممكن يقول له جميعا إن شاء الله أو يعني يدعو له بدعوة تطيب خاطره ثم يقول له إن هذا الأمر لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأصل اتباع السنة وكذا وكذا وكذا ممكن واحد جاهل يفعل شيئا من نوعه فيدخل مثلا والإمام يدخل فيسلم على صاحبه فلا يرد عليه سؤال ثم يتركه ويولي فيفهم من كذا إيه؟ إنه ما رد عليه السلام، لكن مثل هذا بمجرب ما تنتهي الصلاة يأخذ بيده ويقول له يا فلان ما منعني أن أرد عليك إلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الكلام حال سماع الخطب. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه رجل فسلمه عليه وهو يبوب، فلم يرد عليه السلام. ثم دعاه وقال ما منعني ان ارد عليك الا كذا وكذا وفي صحيح ابن خزيمه ان اعرابيا مر على النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وهو يبول فاشار اليه يعني رد السلام ايه اشاره ثم تبعه وقال له اذا رايتني على تلك الحال فلا تسلم علي فإن تفعل لن أرد عليك. لكن لما مر ابن عمر وسلّم عليه ما ردش عليه. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن ابن عمر يعرف الحُكم، أما الآخر ما عرفش الحُكم فلا بد من، فالحاصل من هذا كله إنه إيه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاج. حاجة ضرورية وملحة وجاء يسأل عنها لا بد أن يأخذ إيه أو يعرف حكمها. قالوا يتفرع عن هذه المسألة وهذا طبعاً زي ما قلت العلماء إذا يقول هذا بعد لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أو السقوط عن البيان بعد تحقيق الحاجة إليه لا يجوز يعني سواء كذا أو كذا المهم نفهم المقصود قالوا يتفرع عن هذه المسألة. ان الدليل اذا جاء ببيان حكم في قضيه وسكت عن زياده التفصيل مع خضاء المقام بيان المسكوت عنه لو كان من جمله المطروح فذلك دال على عدم اراده الشارع له لانه لو اراده لما صح سكوته عنه في موضع يحتاج فيه المكلف الى معرفه الحكم وحديث عن شيء وبينه وبينه له النبي صلى الله عليه وسلم بطريق معين إذا نقول إيه هذا هو الواجب فقط أما ما زاد على ذلك فهو من باب المستحبات أو المندوبات أو نحو ذلك قال مثال قصة الرجل المسيء صلاته فعن أبي ضياء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على صلى الله عليه وسلم فقال ارجع تصل فانك لم تصل فصلى ثم جاء فتسلم على نتسلم فقال ارجع تصل فانك لم تصل ثلاثه فقال والذي بعثك بالحق فما احسن غيره فعلمني قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما يتشرف معك من القران ثم اركع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فهذا مقام تعليم للصفه التي تصح بها الصلاه فالواجب ان يستغرق كل ما تنبني عليه صحتها وما يخرج عن هذا البيان فليس مما تصحح به ولهذا فجدير بان تجمع روايات هذه القصه الصحيحه لمعرفه ان جميع ما لم يذكر فيها مما يفعله المصلي ليس من شرط صحه الصلاه لانه لو كان من شرط صحه الصلاه لدينه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره في هذا المقام اللي هو مقام ايه مقام تعليم ومن امثلتها اقول من امثلة هذه القاعده اللي هي لا يدوس تاخير البيان عن وقت الحاجه عند الامام الاوزاعي عليه رحمه الله ان المحضر بالجماع في نهار رمضان ليس عليه القضاء مع الفكاه ل قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له حكم الكفاره ولن يبين له حكم القضاء يعني لو كان القضاء واجبا ما امره به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورد في زياده وعمره ان يقضي يوما مكانه احنا بنتكلم في يعني طبعا ثبوت هذه الزياده فيه نظر ولكن الاوزاع كان يرى ان هذه الزياده ليست ثابته وعليه يبقى المصير في نهار رمضان على ايه الكفاره وليس عليه قضاء يوم ما كان هذا اليوم الذي اضطر قال لي قال له ان لو كان قضاء هذا اليوم واجبا لبينه له النبي صلى الله عليه وسلم اول ما جاء ثم ذكر له بعد ذلك الايه القصار وعلى كل في اي مساله يبين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم فيها حكما بقصرها على باب معين فيجب رأس حكم المساله على هذا البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه واله وسلم دون زياده او نقصان لانه لو كان شيء ينبغي ان يزاد لبينه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الامر الثاني يجوز ان يؤخر الشارع البيان الى وقت الحاجه ليه لان ليس من الحكمه ان اسد الناس ثم اعلمهم الشرع جمله واحملهم عليه جمله ليه لان كما قال ازدحام العلوم في السمع ايه شايفين مضلل للفهم ازدحام العلوم في السمع مضلل للفهم ومن هنا قالوا خير الكلام ما قل ودل ليه لان كثره الكلام يلغي بعضه يلغي بعضه بعض هو ده معنى الكلام اللي قالوه ان ازدحام العلوم في السمع يعني واحد عمال يقرا من كتاب ده ويجيب وكمان سيبه وقرا في الكتاب الثالث وهكذا فكل المعلومات كلها دخلت في بعضها ما تفهمش حاجه ودا القضية أو المشكلة اللي بيعاني منها كل من لم يتصل على منهج علمي دقيق ممكن تكون همته في تحصيل العلم عالية جدا. يعني يقرأ له في اليوم مثلا عشر خمسة عشر ساعة ولكن بعد عشر خمسة عشر سنة لا يعرف شيئا مجرد مثقف ديني فقط. ل لأنه ما تبعش منهج علمي في التحصيل مفروض يبدأ ب صغار العلم قبل كبارة القران الكريم السنه النبويه المتون البسيطه التي تعين على استحضار المعلومه في اقصر وقت وباقل جهد ونحو ذلك ثم بعد ذلك ايه يتسرع لكن مثلا يبدا من الاول يقرا في المجموع للنووي او المغني لابن قدامه او المحلل ابن حجر ودماغه يروح ويجي يروح ويجي شويه معدل شويه معدل مش فاهم حاجه في الآخر عنده شوية معلومات عشر سنوات أو أكثر والله اشتكى لي كثير من الطلاب إنهم قطعوا عشر أو خمس أو خمسة عشر عاما في الطلب واليوم لا يستطيعون تحضير درس ليه؟ لأن زي ما قلت هي مجرد علوم مشوشرة كثرت على السمع فضل فيها الفهم نعم فالحاصل إن القرآن كان بينزل منجًا على حسب الحوادث مراعاه لهذا الامر كما سيبينه المصنف ان شاء الله قال وهذا يدل على صحته اللي هو تاخير البيان الى وقت الحاج حاجه ما تلزمكش الوقت بتعلمها ليه الا من باب الفضول بقى يعني تجد واحد لسه ما اتعلمش فرق الصلاه ورايح ياخد موارث انت مالك ومال المواريث دلوقتي فلكل وقت فرضه بكل وقت ايه فرضه والمفروض ان الانسان يقدم الاولى ف الذي يليه نعم قال وهذا يدل على صحه واقع التشريع وهو وارد على صور منه اولا نزول الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم في مناسبات عده في وقت الحاجه الى البيان لا قبلها كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تاينا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرق وهو متكئ على عتيب اذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض فلوه عن الروح فقال ما را بكم اليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سلوه فسالووه عن الروح فامسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت انه يوحى اليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا صحيح دي مش داخله في باب الاحكام ولكن هو يقصد انه يقول ايه ان كان ممكن من الاول ان الله عز وجل نزل هذه الايه لبيان ما يتعلق بالروح من اسئله او نحو ذلك ولكن اخرها الى وقت الحاجه لما سال اليهود فربما افتروا ودعموا بان النبي صلى الله عليه وسلم عاجز عن الجواب فيشيعون ذلك للناس في ويتفهمون الدين بالنقص ونحو ذلك فلاجل هذه الحاجه جاء الايه جاء الجواب المثال الاخر اطبق قال وفي حديث يعلى بن اميه انه قال لعمر رضي الله عنه ارني ان النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه قال فبينما النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجعرانه ومعه نفر من اصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى رجلا احرم بعمره وهو متضخم بطيب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعه فجاءه الواحد فاشار عمر رضي الله تعالى عنه الى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله وسلم ثوب قد اوبل به فادخل رأسه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط ثم سرى عنه فقال اين الذي سال عن العمره فاتي برجل فقال اغسل الطيبه الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجببه واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك يبقى هنا مساله ان الطيب بعد الاحرام محظور كانت معلومه قبل ذلك ام لا لم تكن معلوم ولكن لما سال الرجل عنها نزل القران بايه ببيان وده معنى قولنا يجوز تاخير البيان الى وقت الحاجه لان قبل كده لم تقل قد بينت وانما بينت امتى بعد ما سئل عنها هذا الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن خير بقاع الارض فكت نفسه قال حتى اسال جبريل وجبريل قال حتى اسال الله عز وجل الى اخره وفي الاخر جه الايه الجواز كان ممكن نفسه قبل كده يقول خير بقاع الارض ايه مساجده وشر بقاع الارض اسواقه ولكن لم يقل ذلك حتى سئل صلى الله عليه واله وسلم مساله اللعان ملعنه الرجل لزوجته اذا ايقن انها قد ارتكبت فاحشه نزلت امتى كان الاول الحكم على الاجنبي كالحكم على الزوج رجل اتهم امراه بالفاحشه فاما ان ياتي ببينه اربعه شهداء وان ان يجلد حد القذف فلما حصل هذا الكلام ل عوينر العجلاني رضي الله تعالى عنه وجاء طيب يعني الواحد يجد رجلا مع زوجته يتركه معها ويذهب يطلب اربعه شهداء فان سكت سكت على امر عظيم وان تكلم تكلم بامر عظيم يعني هو بين امرين احلاهما مر ان تكلم ولا بينه معه يجلد 80 جلده وترد شهادته ويقام عليه الفسق الى اخره وان سكت سكت على امر عظيم ده شايب زوجته بتعمل كذا وكذا يسكت ازاي فجئ النبي صلى الله عليه وسلم كلمه او بعت له واحد الاول وبعدين جيت قال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له البينه والا حد في ظهرك هو ده الحكم فلما اشتد الامر على الناس واصبح بالنسبه لهم امر في غايه الحرج والضيق نزلت ايه الايه اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله ان اول من الصادقين الى اخره فنزلت امتى نزلت بعد الحاجه اليها وهكذا كان نزول الوحي في مناسبات عده في وقت الحاجه الى بيان هذا الحكم او ذا الامر الثاني الذي يدل على صحه تاخير البيان الى وقت الحاجه تأخير البيان لبعض الأوامر المجملة لعدم مجيء وقت التنفيذ بعد. كم هو الشأن في الأمر بالحج مثلا؟ صلى الله عليه وسلم قال في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. الظاهر أن نزول هذه الآية كان في السنة السادسة من الحج. لكن اتم الحجه والعمره ازاي لم يكن قد بين الشرع صفه الحج والعمره التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وداعه بقوله خذوا عني مناسككم فلعل لي انقاكم بعد عامي هذا فكان قبل كده الحج والعمره كانوا بيفعلم على ما كان يفعل قبل ذلك فين في الجاهليه فهنا كان الامر بالحج والعمره اه او باتمام الحج والعمره اه لكن كيف هذا البيان جاء مع حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قال كما هو الشأن في الامر بالحج مثلا فانه سبق احكام بيان المناسك وان كانت بعض المناسك دلت عليها بعض النصوص قبل حجه قبل حجه النبي صلى الله عليه وسلم الا ان صفه الحج الشرعيه انما علمها النبي صلى الله عليه وسلم بفعل انما علمها الناس انما علمها الناس بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حجه الناس حجه الاسلام التي هي حجه الوداع واخيرا مما يدل على جواز تاخير البيان الى وقت الحاجه تاخير البيان الى وقت استعداد المكلف بمساله مشهوره جدا في الشرع ان الشرع يمهد نفسيه المكلف ليسلف التكاليف بالقبول والاذعان لماذا لانه لو هجم عليه بالتكليف قبل ان يهيئ نفسه للقبول والاذعان هيعمل ايه سيترب سيتنصل سيهرب سيتحجج باي حجج واهيه او نحو هذا حتى لا يفعل ومن هنا كان الشرع يراعي هذه المساله وهي مطلوبه كذلك في الدعاء الى الله عز وجل والنحيء واعداد نفسيه المكلف لتلقي اوامر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم للقبول والاذعان قال فمن هذا التدرج في التشريع وعليه عامه شرائع الدين فعن عائشه رضي الله تعالى عنها وهي تذكر نزول القران قالت انما نزل اول ما نزل منه سوره من المفصل فيها ذكر الجنه والنار تعني سورة المددس في فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عفير على الكافرين غير يفير إلى آخره. قالت حتى إذا ساد الناس إلى الإسلام خلاص نفوسهم استقبلت الإسلام ونشرحت لقبوله واستعدت تكاليفه نزل الحلال والحرام. ولو نزل اول شيء لا تشربوا الخمره لقالوا لا ندع الخمره ابدا ولو نزل ولا تزنوا ده قالوا لا ندع الذنا ابدا ودي قلت مساله في غايه الاهميه اللي هي مساله مراعاه حال المكلف عند تكليفه الصحابه كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن الماء او أك... فلو نزل تحريم الخمر مره واحده مع ان الصحابه كانوا من اولى الناس بالاستجابه الفوريه ورغم هذا جاء تحريم الخمر على التدريج يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس كتمهيد للمنع لان ما كان اسمه اكبر من نفعه فهو بمقتضى قواعد الشرع اقرب الى الحرام يبقى خلاص اصبحت النفسيه الان مستعديه او مستعده لتلقي التحرير وبعد كده منع شرب الخمر في اغلب اوقات اليوم لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون طيب ما هو لو شرب بعد الصبح مش هيفوق على الظهر ولو شرب بعد الظهر مش هيفوق على العصر كان ممكن يشرب امتى بعد العصر يبقى هنا اصبحت فترات الشرب متباعده وبالتالي يضعف اقبال الناس عليه وده بنصح بيه اخواننا اللي بطلبوا مساله التدخين ان هو يحاول بقدر الامكان ان يباعد بين شرب السيجاره والسيجاره التي تليها مع الوقت هيجد نفسه مطهومه ان شاء الله عن هذا البلاء ثم بعد ذلك لما نزل بقى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا عمله ايه اللي كان في فمه جرعه من الجهل خلاص الاستعداد حق والتههيل النفسي وجه وده مهم كما قلت في مساله التدرج في الدعوه والتشريع ونحو ذلك قال ومنه التدرج في التبليغ كما في قصه معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن قال له انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عباده الله عز وجل فاذا عرفوا الله فاخبرهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ودي مساله في غايت الاهميه يا جماعه وهي مساله ان الناس عندما يدخلون على احكام الحلال والحرام ولما يعرف ربهم حق معرفته بعد قل لا ان يقوم بحق التكليف كما ينبغي ولذلك الامام ابن القيم رحمه الله ذكر في مرتبه التعظيم تعظيم الله عز وجل تعظيم الامر والنهي وهذا التعظيم موقوف على معرفه الله عز وجل يبقى تعظيم الاوامر والنواهي فرع ايه فرع معرفه الله عز وجل فكلما كانت المعرفه بالله تبارك وتعالى اتم كلما كان تعظيم الاوامر والنواهي اكمل يبقى على قدر معرفه العبد بربه حق معرفته على قدر ايه استجابته للتكاليف الشرعيه ولهذا قال سبحانه انا اني اعلمكم بالله وبعدين واشدكم له خشيه انما يخشى الله من عباده العلماء يبقى اقول على قدر معرفه الانسان بربه على قدر استجابته لتكاليف وما تاخر امرئ عن الاستجابه لتكاليف الله عز وجل واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الا لنقص في معرفته بالله عز وجل وما يجب له سبحانه ومن هنا قال ربنا سبحانه وتعالى ايه ما لكم لا ترجون لله وقارا اي بدون لله عز وجل عظمه لانهم لو عظموا الله عز وجل حق عظمه لاستجابوا له حق الاستجابه يبقى اقول هنا النفس مثلا لما علم معاذ رضي الله تعالى عنه طريق الدعوه الأول فإذا عرف الله عرف الله قل لهم أي حاجة بعد كذا هي السبيل قل الحاف بمجرد ما رصقت العقيدة.